بسم الله الرحمن الرحيم الفلام را تلك آيات الكتاب الحكيم أكن للناس عجبا أن أوحينا إلى رجل منهم أن آذر الناس وبشر الذين آمنوا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 بعد ضراء مستهم إذا لهم مكر في آياتنا قل الله أسرع مكرا إن رسلنا يكتبون ما تمكرون والذي يسيركم في البر والبحر حتى إذا كنتم في الفلك وجرين بهم بريح طيبته وفرحوا بها وفرحوا بها جاءت هاريح عاصف وجاءهم النوج من كل مكان وظنوا وظنوا أنهم أحيط بهم دعوا الله مخلصين له الدين لأن جيتنا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 يا ايها الناس انما باغيكوم على انفسكم متاع الحياة الدنيا ثم الينا مرجعكم فننبيككم بما كنتم تعملون إنما مثل الحياة الدنيا كما إن أزلناه من السماء فاختلق به نبات الأرض مما يأكل الناس والأنعام حتى إذا أخذت الأرض جخر فها وزيّنت وظن أهلها أنهم قادرون عليها وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاه أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالأمس كذلك نفصل الآيات لقوم يتفكرون والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم للذين أحسنوا الحسنى وزيادة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 قل هالمن شركائكم أي من يهدي إلى الحق قل الله يهدي إلى الحق أَفَمَن يهدي إلى الحق أَحَقُّ أَي يُتَبَعَ أَمَلَا يهدي إلَّا أَي يُهْدَى فَمَا لَكُمْ كَيْفَ تَحْكُمُونَ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 وتفصيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين أم يقولون افتراه قل فأتوا بسورة مثله وادعوا من استقعتم من دون الله إن كنتم صادقين بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه ولما يأتهم تأويله كذلك كذب الذين من قبلهم فانظر كيف كان عاقبة الظادمين ومنهم من يؤمن به ومنهم من لا يؤمن به وربك أعلم بالمفسدين وإن كذبوك فقل لي عملي ولكم عملكم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 قَانُوا خَاسِرِينَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِلِقَاءِ إِلَٰهِهِمْ وَمَا كَانُوا مُهْتَدِينَ وَإِنَّ لَنَا يَنقَلِبَ بَعْضُ الَّذِينَ يَعِدُهُمْ أَوْ نَتَوَفَّيَنَّكَ فَإِلَيْنَا مَرْجِعُهُمْ أَوْ نَتَوَفَّيَنَّكَ فَإِلَيْنَا مَرْجِعُهُمْ ثُمَّ اللَّهُ شَهِيدٌ عَلَىٰ مَا يَفْعَلُونَ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 فَانْزَلَ اللَّهُ لَكُمْ مِنْ رِزْقٍ فَجَعَلْتُمْ مِنْهُ حَرَامًا وَحَلَالًا قُلْ أَا اللَّهُ أَذِنَ لَكُمْ أَمْ عَلَى اللَّهِ تَفْتَرُونَ وَمَا ظَنُّ الَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ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 ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه وما يعزب عن ربك من مثقان ذرة في الأرض ولا في السماء ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين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 ولا يحزنك قولهم إن العزة لله جميعا هو السميع العليم ألا إن لله من في السماوات وما في الأرض وما يتبع الذين يدعون من دون الله شركاء يتبعون إلا الضن وإنهم إلا يخرصون هو الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه والنهار مبصرا إن في ذلك لآيات لقوم يسمعون قال أتخذ الله ولدا سبحانه هو الغني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 ما نذقهم العذاب الشديد بما كانوا يكفرون. وَأَلُعَلَيْهِمْ نَبَأَ نُوحٍ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمَ إِنَّكَ أَكْبَرَ عَلَيْكُمْ مَقَامٍ وَتَفْكِرِ بِآيَاتِ اللَّهِ فَعَلَ اللَّهِ تَوَكَّلْتُ فَأَجْمَعُونَ أمركم وشركاءكم ثم لا يكون أمركم عليكم غمة ثم لا يكون أمركم عليكم قضوا إليه ولا تنظروا.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 ثم بعثنا من بعدهم موسى وهارون إلى فرعون وملئه بآياتنا فاستكبروا فاستكبروا وكانوا قوم مجرمين فلما جاءهم الحق من عندنا قالوا إن هذا نسح مبين قال موسى أتقولون للحق لم ما جاءكم أسحر هذا ولا يفلح الساحرون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 وَاجْعَلُوا بُيُوتَكُمْ قِبْلَةً وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ وَقَالَ مُوسَىٰ رَبَّنَا إِنَّكَ آتَيْتَ فِرْعَوْنَ وَمَلَأَهُ زِينَةً وَأَمْوَالًا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا رَبَّنَا لِيُضِلُّوا عَنْ سَبِيلِكَ ربنا اطمس على أموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم قال قد أجيبت دعوتكما فاستقيما ولا تتبعان سبيل الذين لا يعلمون وجاوزنا ببني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 Qalā aman tu anhu la ilahe illa Allāhi amanat bhi benu Israel wa ana min al Muslimin al an waqad aṣayt qablu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 مِنَ الْمُمْتَرِينَ وَلا تَكُونَنَّ مِنَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِ اللَّهِ فَتَكُونَ مِنَ الْخَاسِرِينَ إِنَّ الَّذِينَ حَقَّتْ عَلَيْهِمْ كَلِمَةُ رَبِّكَ لا يُؤْمِنُونَ وَلَوْ جَاءَتْهُمْ كُلُّ آيَةٍ حَتَّى يَرَوْا الْعَذَابَ الْأَلِيمَ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 من الله ولكن أعبد الله الذي يتوفاكم وأمرت أن أكون من المؤمنين وأن أقيم وجهك للدين حنيفا ولا تكونا من المشركين ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك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 يصيب به من يشاء من عباده وهو الغفور الرحيم قل يا أيها الناس قد جاءكم الحق من ربكم فمن اهتذا فإنما يهتدي لنفسه